ما كان لنبي أن, أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم